غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين دينكم تتخذوا اتخذوا هزوا ونعبا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ت ك اسماء و الله ت ق و ا ا إن إ كنتم مؤمنين و ذ الحسنى إلى الصلاة ا ت خ م و س و ن ع ب النابلسي ذ ك ب أ للعلوم ا ن ا ه ل ا س ل ا م منا هل قل ب وأن أكثركم فاسقون أكثركم قل هل أ ن ب ئ ك م بشر من ذلك م ذ و ب ة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير وعبد ا ل ط ا ر و ت وإذا و ا ج ء ك موسوعه ا ل ك ف ر ر وهم قد خ ج و ا ب ل س ا للعلوم ه أ ا ل ا س و ا ي ك ت م و وترى ن ك ث ي ر ا م ن ه م الإثم يسارعون في والعدوان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 بل يداه مبسوطتان وقالت اليهود يد الله م غ ل و ل ة غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ت ط غ ي موسوعه ا ل ق ي ن ا ب ي ن ه ا ل ع د ا و ة و ا ل ب ض ا ء إ ل ى ي و م ا ل ق ي ا م ة ك ل م ا أ و ق د ه اسماء للحرب أ الله ا ه ويسعون في ا ل أ ر ض ف س ن ى فسعون ا ل أ ر ض ف س ا د ا و الله ل ا يحب ا ل م ف س د ي ن